فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كثرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة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 فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إِنَّ الله غفور رحيم